في آذاب قضاء الحاجة سواء من النثر أو الحن النحن او أو او أو المشي بعضهم أضاف صعود الدرج بعضهم القفز لاستبراء المحل لاستبراء المحل وإخراج ما يمكن أن يكون بقي في المحل من البول أو نحوه وهذا لا شك أنه تنطع وتكلف الحديث كما ذكرت ضعيف, ضعيف. الذي هو نثر الذكر بعد قضاء الحاجة وقد نص غير واحد من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام بلتيمي رحمه الله تعالى على بدعيه هذا الأمر الذي هو التنطع في استبراء المحل وإنما يكفي فيه الغسل يكفي فيه الغسل وإزالة النجاسة فاشتراط هذه الأمور كما ذكرنا من النفري او الشدي او المشي او الحنحنة او رفع الرجل ووضع اليخرى او القفز فيما بعضهم او صعود الدرج والنزول لكي يعني ينزل ما بقي هذه كلها امور فيها فتح لباب الوساوس وباب خطير جدا بل ربما يكون فيه اثار مرضية شديدة جدا وقد تكون سبب اسباب سلس البول قد تكون من أسباب سلس البول الذي هو من الأمراض المزمنة عفان الله وإياه فالمهم أن هذا الأمر مع الأسف يعني ذكر حتى في بعض كتب الفقه المالكي في ذكر هذه الأمور يعني مسألة الاستنجاء وقضاء الحاجة طيب كما يقول هذا صاحب المرشد المعين ويجب الاستبراء لخبثين مع سلت ونثر ذكر وشدداء يعني قد ذكر الشارح يعني هذا الامر مسألة السلت والنثر ونحو هذا فهذه امور مع الاسف يعني فيها تنطع وتشدد فضلا فضلا عما فيها من اضرار صحيه وهذا مع الاسف رايناه راينا حتى الشباب شبابا في مقتبل العمر يلتزم بهذه الامور فانتجت عندهم امراض موضعيه يعني ربما تكون مزمنه ينتج عنها عدم تحكم في البول عدم تحكم في الخارج من السبيل ونحوه فهذا تنبيه فقط فاذا وجدت مثل هذه الامور في بعض كتب الفقه فانها لا دليل عليها والحديث كما ذكرت لكم الذي أشارت إليه حديث ضعيف في النثر في نثر العضو بعد قضاء الحاجة نرجع إلى ما كنا قد وقفنا عنده وهو قول المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء والوضوء هنا الضم لأن المقصود منه الفعل وقد سبق الإشارة إلى هذا في الكلام حول الطهور والطهور والوضوء والوضوء ونحو ذلك من ألفاظ مشابهة كالصحور والصحور ونحوها. فالمقصود بالضم الفعل والمقصود بالفتح فتح الحرف وضوءا او سحورا او طهورا ما يفعل به الفعل سواء كان ماءا او اكلا او نحوه قال باب صفة, باب صفة الوضوء والمقصود الوضوء هنا ما نزلت الايه بالامر به في سورة المائدة وهي تسمى ايه الوضوء وهي الاصل في فرض الوضوء وبيان اعضائه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهاروا وإن كنتم مرضى إلى اخر الآية ذكر الله في آخرة يريد الله يطهركم ولكن يريد الله ولكن يريد ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم وليتم نعمة عليكم لعلكم تشكرون المهم هذه الآية تسمى الوضوء وهي الأصل وهي الأصل في فرض الوضوء وتفصيل أعضائه ولوضوء أيضا أدلة من السنة وأمهات أحاديث باب الوضوء حديثان حديث عبد الله بن زيد وحديث ثمران مولى عثمان رضي الله عنهم أجمعين أما حديث عبد الله بن زيد فرواه البخاري ومسلم في بيان صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عبد الله بن زيد دعا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بتور من ماء فتوضا لهم عفوا عبد الله بن زيد دعا بتور من ماء فتوضا لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين هذا الحديث اول حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حديث خمران مولى عثمان أيضا رواه البخاري المسلم أنه رأى عثمان رأى عثمان بن عفان دعى بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ الحوض هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه فهذه الأحاديث فهذين فهذان الحديثين فهذان الحديثان من أمهات أحاديث باب الوضوء قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء قال وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها فذكر مصنف رحمه الله تعالى اولا النية وإذ قال بعد هذه العبارة النية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها شرط لجميع من وغيرها قال أن ينوي رفع الحدث طبعا المقصود به الحدث الأصغر وإن تعدد وإن تعدد كان يكون على الإنسان ريح وبول ونزول مثلا ودي أو مدين ونحو ذلك من نواقض الوضوء التي ترفع الحدث الأصغر وليس الحدث الأكبر الحدث أكبر موجب للغسل قال أن ينوي رفع الحدث أو وضوء طبعا عندما قلنا وإن تعدد فإن تعددت أسباب الطهارة ففعل واحد يرفعها إن تعددت أسباب أو إن تعددت نواقض الوضوء فطهاره واحد ترفعها كما ذكرت انسان مثلا بال وخرج منه ريح مثلا ثم نام وكان منه مجموعه نواقض فان تطهرا واحدا, واحداً يرفع تلك النواقض كلها قاله ان ينوي رفع الحدث او ان يتوضا وضوءه للصلاه او الوضوء للصلاه اي الصلاه وهذا ما قاله صاحب المشجد المعين وقد نستدل به اليوم كثيرا لأنه من المهمة عند المالكية حيث قال رحمه الله تعالى ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض قال أو الوضوء للصلاة ونحوها نحو الوضوء أي أمور التي تجب لها الطهارة أو تستحب كمثل المصحف والطواف ونحوها من الأعمال التعبتية التي يستحب أو يجب لها الوضوء قال والنية شرط لجميع الأعمال من طهرة وغيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا هو الأصل في هذا الباب وفي كل أبواب العلم حتى قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات الذي استفتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه قال إن يدخل في سبعين بابا من, باب من أبواب العلم وإن كان أنه الحقيق أنه يدخل في جميع أبواب العلم والعمل فلا يصح علم ولا يصح عمل إلا بنية صالحة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه قال رحمه الله ثم يقول بسم الله أي يسمي الله عز وجل في وضوئه أحاديث التسمية في الوضوء لا تخلو أسانيدها من مقال كما قال غير واحد من أهل العلم وأقوال أهل العلم في تصحيحها اختلفت باختلاف أسانيدها فأسانيدها لا تخلو من مقال فمن أهل العلم من رأى أنها لا, تعضد لا يعضد بعضها بعضا وهذا موضع للإيم أحمد رحمه الله أنه قال لم يصح في الباب شيء ومن أهل العلم من رأى ان هذه الاحاديث الضعيفة التي كثرت طرقها وتعددت روايتها بمجموعها يصلح للاستدلال على مشروعية البسملة في الوضوء بل ذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة في الوضوء ومن اهل العلم قال انها شرط ومن أهل العلم من قال أنها شرط ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي حسنه الشيخ ألفاني رحمه الله تعالى وقبله أيضا الحافظ ابن حجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر, لم لم يذكر اسم الله عليه وهذا فيه اشتراط معنى لا وضوء أي لا وضوء يصح لمن لم يذكر اسم الله أي لمن يبسمل ف البسملة على قول بعض اهل العلم ولا سيما من صحح الاحاديث هي, هي شرطا وذهب بعضهم ايضا الى انها فقط واجبة الى ان المقصود من الحديث هنا الوجوب فقط وليس الشرطية وذهب ايضا فريق اخر من اهل العلم الى الاستحباب وهم من لم يرى صحة الاحاديث من لم يرى صحة الاحاديث ذابوا الاستحباب لعمومي استحباب ذكر اسم الله عز وجل في العبادة وعلى رأسها الوضوء وعلى رأسها الوضوء طبعا يستثنى ما لم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء أو ما نصر أهل العلم على أنها من البدع يعني ابتداء البسملة مثلا في إقامة الصلاة أو عند تكبيرة الإحرام أو عند رفع الأذان ونحوه فهذه نصر أهل العلم أنها لا فمن لم يصحح تلك الاحاديث استدل بعموم احاديث أخرى على استحباب البسمله المهم الخلاصه في البسمله في الوضوء خلاصه الامر ان اقوال اهل العلم فيها تدور بين الوجوب والاستحباب منهم من قال قول كثير من علمائنا المعاصرين يحوم حول الاستحباب والشيخ الباني رحمه الله تعالى صح الاحاديث وذهب إلى الوجوب فالمسلم يحرص على المحافظة على هذا الذكر أثناء وضوءه لكن قد يعرض ما يمنع وهو وضوء الإنسان داخل الحمام إذا توضع الإنسان داخل مكان قضاء الحاجة فماذا يكون الأمر عليه؟ نقول الأفضل أن تخرج من المكان وتتوضع خارجه حتى تسمي الله عز وجل التسمية المشروعة لكن إن لم يجد واضطر إلى الوضوء والضر إلى التوضع داخل هذا المكان فنقول سم الله في نفسك سم الله في نفسك فإن هذا المكان لا يجهر فيه ولا يسمى الله فيه تسمية يعني بصوت مرتفع وقد يعرض للإنسان نسيان أيضا قد يعرض له نسيان في البسملة في الوضوء فلا يتذكرها إلا وهو في أثناء الوضوء فإن وحيدا إذن يبسمل أيضا كما ذكرنا إلا إذا كان في مكان قضاء الحاجة فإنه يكتفي فقط بالتسمية في نفسه أي, أي يسر بها في نفسه ولا يجهر بها قال رحمه الله ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثة ويرسل كفيه ثلاثه غسل الكفين حكمهما الاستحباب في الوضوء ما لم يكن ما لم يكن هذا الغسل بعد استيقاظ من نوم فان كان المتوضئ توضأ بعد ان استيقظ من نوم من ليل او نهار فانه يغسلهما وجوبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل فلا يغمس يده في الإناء وليغسلهما ثلاثا وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ أحدكم من نومه فالمقصود بالنوم هنا نوم ليل أو نهار أما الرواية التي فيها فإنه لا يدري أين باتت يده أين باتت يده فذكر البيت ها هنا والبيتوت تكون بليل اذا وهو باعتبار غالب وإلا فالعلة توجد في نوم الليل أو النهار علة أنه لا يدري أين كانت يده لا فرق فيها بين ليل أو نهار فالمهم أن من أهل العلم من أخذ الباية الحديث وقال بوجوب غسل الكفين ثلاثا قبل الشروع في الوضوء من نوم أما إن كان سيتوضأ من غير نوم يعني لم يكن نائما وجاء ليجدد وضوءه أو صاب اراد وأراد أن فانه فإنه لا يجب هذا وص، وإنما يستحب فقط. يستحب. والغسل، ما دمنا هنا قد ذكرت مسألة الغسل وسيأتي معنا هذا الأمر سنكرره في جميع الأعضاء المغسولة. ما المقصود بالغسل؟ ما هو الغسل؟ الغسل غسل الأعضاء المقصود بالغسل إجراء الماء، تمرير الماء، وصول الماء. الفض معاني واحده وصول الماء إلى العضو كاملا. لماذا نقصد نقول هذا الكلام نقوله لأمور أولا تهاون الناس هذا الأمر بحيث أن كثير من الناس نراهم في الوضوء لا يعرفون أن الغسل لا بد فيه أن يجري الماء على العضو بحيث أنه على سبيل المثال لواحد يريد يغسل وجهه فيملأ كفيه بالماء من الصنبور مثلا من الحنفية ثم ينفذ هذا الماء من يده ويمسح وجهه وابح. لا يأخذ الماء ويجريه على وجهه وابح. فهذا ليس بغسل هذا مسح فالغسل لا بد فيه من وصول الماء إلى العضو كاملا لا يصل إلى بعضه ويمسح البعض بعض الآخر هذا من جهة من جهة أخرى لماذا قلنا لا بد من مرور العضو على لكي نخرج بعض الأعضاء التي قد يكون عليها مانع من موانع وصول الماء إليه سواء كان في اليد في الوجه في الرأس في الرجل فإذا كان على هذه الأعضاء مانع مثل إيش؟ مانع مثل كريم مثلا دهون توضع سواء للاستشفاء أو للتجميل أو غير ذلك للنساء أو للرجال فإذا كان على العضو مثلا دهون تمنع وصول الماء مثل ان يعني المساجات هذه التي توضع او الفومادات او نحو ذلك او الكريمات فانها اذا وضعت كلها جرم يكون لها طبقه دهنيه فوق الجلد تمنع وصول الماء فنقول هذا العضو لم يغسل لان هذا الدهن الموضوع على البشرة حال دون وصول الماء الى البشره فلا بد من وضع ما يزيل هذا الدهن الكريم او الدهن او غير ذلك لا بد من من ازالته قبل غسل العضوي سواء كان قلنا في يد أو وجه أو غير ذلك ومنه الصباغات التي توضع على الأظافر بالنسبة للنساء صباغات الأظافر فإنها ايضا لا تجوز لا يجوز الوضوء إلا إذا أزيلت تزال ثم تتوضا المرأة طيب بعض الأحيان قد يكون العضو عليه حناء حناء سواء كان بالعضو يد رجل رأس أو نحوه نقول إذا كان هذا الحناء على اليد فلا حيلة من إزالتها لا بد أن تزال لا يصلح أن يمسح العضو طيب إن كانت على الرأس أو الرجل سيأتي الكلام على مسح الرأس وغسل الرجل قال رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثا طبعا قبل غسف غمسه ما في الاناء الآن كما ذكر في دروس ماضية استعمال أواني هذه قل وصار أكثر اعتمادهم على الحنفية لكن في مساجدنا لا في مدن العتيقة في المغرب وفي أكثر البلدان الإسلامية زالت ظهرة الأحواض التي يتوضأ منها الناس جميعا حوض مائي ويتوضأ منه الجميع هنا لا بد من تطبيق هذا الأمر ليش لا بد من غسل اليدين لأنها هذا الحوض وفي في حكم الإناء هذا الحوض وفي في حكم الإناء سيقول قائل هو الحوض يفيه ماء كثير حتى وإن غسلت يدي حتى وإن غمست يدي قبل أن أغسلها فإن ما يظن أنه في اليد من نجاسة ونحوه لا يؤثر على الماء نقول لا أنت ستقول هذا الكلام وسيأتي الثاني ويقول هذا الكلام والثالث والرابع والخامس إذا جاء عشرة وتوضأوا ما بين أذن الإقامة لصار الماء هذا ماء ربما غير صالح للتطهور أضف إلى هذا ما يمكن أن ينتج عن هذا من إذاعي للناس بما على اليد من نجاسة أو أو وساخة أو جراثيم أو نحوها. سيقول قائل كيف؟ الإناء ممكن أن أميله وأغسل يدي؟ كيف سأفعل في الحوض؟ الحوض هذا مثبت على الأرض أو في الجدار؟ كيف سأفعل؟ نقول له انظر إلى من يتوضأ قبلك. من شرع في ودوء قبلك وقل له صب على يدي قليلا طلبه قل الله يزيخ خير الماء فسيصب لك ثلاث حذية على يديك اغسلها الأولى والثانية الثلاثة ثم أما أن يشعر الإنسان في غمس يده مباشرة في الإناء في الحوض قبل غسلها فان كان هذا من, من, من, من نوم فهو قد خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتكب محظورا وان كان من غير نوم فنقول قد عرضت غيرك لإذايا فربما يكون على اليد لا سيما الإنسان يكون في السوق يكون يبيع يشتري يكون يعمل في النجاره أو أعمال مهنية أخرى فغالبا ما يكون في اليد شيء أو الإنسان يغسل اليد في مكان آخر حتى في الحمام أكرمكم الله أو في أحواب اخرى ثم يأتي الى المكان الذي يتوضا منه فيغسل يعني ثلاث مرات من باب الاستحباب لا من باب الوجوه المهم قال رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة بثلاث غرفة المضمضه كما الاخبر لكم ادخال الماء الى الفم وتحريكه ولا يشترط فيها استعمال الاصابع المضمضه لا يشترط فيها استعمال الاصابع العامه عندنا لا بد في المضمضه من ادخال الاصابع هذا ليس من المضمضه وانما يحتاج الى هذا الفعل لازاله اشياء في الاسنان عالقة كلحم خبز أشياء ممكن أن لا تزول بالمضمضة فلا بس من استعمال أصل وإلا فالسواك يزيلها وهذا الأمر حقيقه المصنف لم يشر إليه في الباب وإن كان ينبغي أن يذكر قبل الشروع في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن اشق على امتي لأمرتم لا بالسواك السواك عند كل وضوء فاستعمال السواك ينبغي أن يكون قبل الوضوء وهو المهمة التي يفعلها الناس الآن في المضمضة يستعملون إيش اليد لإزالته اثار الطعام او نحوه فحقيقه ينبغي ان يقدم الكلام على السواك على الكلام على فص الوضوء للعلالم المصنف رحمه الله تعالى انما ترك هذا الامر اختصارا كما هو واضح من صنعه في الكتاب والسواك سنه مستحبه وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتاكد احيانا قد يكون سنة مؤكدة لا سيما لولا انا شق على امتي لا امرتهم بالوضوء بالسواك عند كل وضوء فانه يكون سنة مؤكدة عند الوضوء عند الصلاه ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتبه من نومه يشوش فاه بالسواك كما ورد في الحديث ويتاكد ايضا عند تغير الفم وتغير رائحته وان هو سنة مطلقه في كل احوال الانسان في كل احواله فهو مطهره للفم مرضاه للرب طيب قال رحمه الله تعالى ثم يتمضمض المضمضه كما ذكرنا ادخال الماء الى الفم وتحريكه بحيث يصل الى جميع اماكن الفم ويبارغ في ذلك ما لم يكن صائما ما لم يكن صائما كما سيأتي معنا بمشيئة الله في كتاب الصيام ان المبالغة في المضمضة والاستنشاق مكروهتان للصائم منهي عنهما قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة. طبعا لم يذكر ماذا بعد المضمضه يتمضمض بعدين الماء الذي فيه ماذا يفعل به طبعا ينفضه لانه سيصير في حالة من العفونه والتغير غير ذلك مما كان في الفم من اثار الطعام ونحوه ينبغي ان ينفضه وياخذ ماء جديد للاستنشاق والاستنشاق هو جذب الماء إلى الانف عن طريق التنفس جذبه إلى الاعلى الى داخل الانف وعكسه ايش الاستنفاق قال رحمه الله تعالى ويستنشق وقلنا ايضا الاستنشاق ينبغي ان يبالغ فيه الا ان يكون ايش صائما قال رحمه الله تعالى ويستنشق ثلاثا وهذا الاستنشاق ثلاثا يجب في نوم الليل وان كان المتوضئ قد أفرد المضمضة قد يفرد المضمضة أو يثنيها قد يغسل فمه مرة كما سيأتي معنا في آخر الباب فإذا, فإذا أراد أن يستنشق وكان هذا الوضوء الذي يفعله من نوم ليل أو نهار من نوم ليل أو نهار فإنه ينبغي أن يجب عليه أن يستنشق ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضا فليستنثر ثلاثا والحديث صحيح المسلم في غير الوقوع الذي بعد النوم في غيره لا يجب الاستنثار ثلاثا وانما يستحب كما سياتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا اي ثلاث مرات بثلاث غرفات بثلاث غرفات. بالمناسبة الحديث ذكر قبل قليل إذا سرق أحدكم من نومه فتوبأ فليستنث ثلاثة. ورد في بعض الفاضيه عدم ذكر الوضوء ففهم منه. ففهم. إيه نعم بالغ في الاستنشاق لان تكون صائما الحديث صحيح. طيب ففهم منه بعض الناس الحديث ذكر آنفا فليستنث ثلاثة أنه يستنثر بمجرد ما يستيقظ. ولما ما بلغني عن بعض من يعني تصدى للتدريس أنه يأمر نسيقه مجرد ما تقوم من نومك تستنثير ثلاثا تقوم يعني ثلاث مرات قيل له لما قال الحديث والحديث ألفاظه إذا جمعت يدل على أن هذا الاستنثار المأمور به هو في الوضوء أثناء التوضؤ وليس مجرد الاستيقاظ من النوم قال ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه يأخذ غرفة يأخذ غرفة فيغسل ببعضها فمه ويترك قليلا إلى أنفه هذه غرفة ثم يأخذ أخرى فيغسل بها فمه ويستنثر قليلا إلى أنفه ثم الثالثة فهي ثلاث غرفات لثلاث مرات المرة الأولى لأنف والفم ثم مثلها ثم الثالثة فهو يستنشق ثلاثا ويتمضمض ثلاثا بثلاث غرفة لم يذكر مصنف رحمه الاستنثار والاستنثار هو من لازم الاستنشاق. فلا يمكن الانسان ان يستنشق الماء ثم يتركه لا بد لهذا الماء ان ينزل ويستحب ان يبالغ ايضا في الاستنثار حتى يخرج ما استطاع ويزيل ما استطاع ويطهر ما استطاع من ما يكون علاقة بانفه وايضا لا بد من استعمال اليد في هذا الاستنثار أن يستعين بيده، فإن سئل بعض أهل العلم عن الاستنثار من غير من غير استعمالات، فقال هذا تفعله البهائم سئل بعض أهل العلم أذكر إمام مالك أو غيره عن الاستنثار من غير أن يستعمل الإنسان يده. استنشقت مع الاستنتاج، فقال ففيما أذكر قال هذا صنيع البهائم أو نحو هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى. ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثة ويديه مع المرفقين ثلاثا غسل الوجه المقصود بالوجه هو ما يواجه به الإنسان الناس وهو من طرف الأذن إلى طرفها الثاني مما يواجه الناس ثم من منبه الشعر المعتاد إلى أسفل الدقن ثم من بذ بت... من من الشعر إلى أسفل الذقن. اخونا عبد الرحيم يقول ولماذا يجعلون للفم ثلاث والأنف ثلاث؟ إي إي لا إي نعم الأنف والفم يقتلان ثلاثا هذا في الصفة الكاملة للوضوء ولكن بثلاث غرفات مو بست غرفات غرفة واحدة للفم والأنف. ثم مثلها الفم والأنف مثلها في ثلاث غرفات لثلاث مرات. قال رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثة عندما قلنا الوجه لا يوجه الانسان نخرج بعض الناس الذين قد يصيبهم الصلعه وتساقط الشعر فيصير مقدمة الرأس كلها بدون شعر فهذا لا يعتبر من الوجه هذا يعتبر من الرأس وإذا قيد بعض أهل العلم فقال من, من منبت الشاعر المعتاد وهو ما يتعلق بالجبين فالجبين إلى أسفل الذقن ومن طرف الأذن إلى أختها فهذه كلها تدخل في الوجه وتغسل معه قال ثم يغسل وأيضا نذكر بأن الغسل هنا المقصود به إيش إجراء الماء على العضو أن يجري الماء على العضو قال ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين لم يذكر مصنف رحمه الله تعالى تخليل اللحية تخليل اللحية ووردت فيه أحاديث صحيحة وردت فيه أحاديث صحيحة وتخليل اللحية على قسمين إذا كانت اللحية خفيفة فإنها تغسل مع الوجه لإيصال الماء إلى أصول الشعر اللحية الخفيفه أما إذا كانت كثيفة فيغسل ماء يستقبل يعني ما ما ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من وجهه ثم تخلل اللحية من تحت ويمسح ظاهرها فقط ويمسح ظاهرها فقط ويحرص الإنسان على غسل ما ليس فيه شعر من من بشرة الوجه. قال رحمه الله ويغسل وجهه ثلاثا وذكرت التخليل هنا لأن هذا موضعه تخلي اللحية ينبغي أن يقول هنا بعد غسل الوجه وليس بعد الانتهاء من الوضوء. ورد في بعض الاحاديث وفي كتاب الطهور لأبي عبد القاسم بن سلام ان تخليل اللحية يكون بعد غسل الوجه ويديه مع المرفقين ثلاثة أي يغسل يديه أيضا مع المرفقين ثلاثة ولا بد من البدء بالتيامن لابد من التيامن ها هنا كما سياتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى قال ويديه مع المرفقين إذا اطلقت اليد فلا تعدو الكف وإذا أريد اليد والزيادة سواء إذا المرفقي أو إلى العضد أو نحوه فإنه ينص عليها كما ورد في قول الله عز وجل أيديكم إلى المراف لكن لما جاء حد السارق وهو القطع للكف فقط قال الله عز وجل قطع أيديهما أطلقت يعني المقصود بها الكف أما لما زاد الغسل عن الكف وهو الى المرفق قال الله عز وجل الى المرافق وقوله الى هنا بمعنى مع ويديه مع المرفقين ثلاثا ويستحبها هنا تخليل الاصابع اصابع اليدين وذلك يكون بتشبيكهما قال ويمسح راسه مع مقدمه إلى قفاه بيديه إلى قفاه بيديه قال رحمه الله ويمسح رأسه مسح الرأسي ايضا من فرائد الوضوء وهو قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم قال من مقدمه والمقد والمقصود بالمقدم أي من مقدم الجبهة هذه التي ذكرنا أنها حدود الوجه إلى الأسفل، فهي أيضا حدود الرأس إلى الأعلى، ويقال فيها أيضا في الرأس من منبة الشعر المعتاد. بعض الناس قد يصيبوا الصلع في أكثر رأسه من الأعلى، فلا يقال أن هذا ليس من الرأس لأنه ليس فيه شعر، لا بل يغسل بل يمسح الرأس عفوا، بل يمسح الرأس من منبة الشعر المعتاد وهو من آخر الجبين من جهة الأعلى، من هنا يبدأ المسح، والمسح. يكون باليدين معا اليمنى في الجات اليمنى واليسرى في الجاتي اليسرى ويكون لأكثر الرأس لأكثره قال ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه لكن هل يمسح القفى لا ليس فيها حديث صحيح قال رحمه الله طبعا وهذا الحكم لا فرق فيه يعني يعني لا فرق فيه بين مرأة أو رجل وهو مسح الرأس كله قد يجوز للرجل المسح على العمامة إذا كان متعمما على رأسه عمامة فيجوز أن يمسح عليها كما يمسح على رأسه قال طيب يمسح رأسه المقدّد اما بالنسبة للمرأة فممكن أن تمسح أيضا على الخمار يمكن أن تمسح أيضا على الخمار ولا سيما قد تضطر إلى هذا الأمر في مكان في فضاء يشق عليها نزع الخمار كما يشق أيضا على الرجل نزع العمامة وردها فجاز المسح للرأس فجاز المسح على العمامة للرجل وجاز المسح للمرأة على خمارها أيضا هنا نرجع إلى المسألة التي أشربنا إليها قبل قليل وهي ماذا لو كان على الرأس كريم صباغة دهن حناء شيء من هذه الأمور التي قد تشكل في المسح على الرأس خلاصه الكلام إذا كانت هذه الأشياء الموضوعه على الرأس حناء أو كريم أو دون او زيت أو تمنع وصول الماء إلى الشعر بحيث أنه يكون شعر متلبد عليه جرم هكذا عليه كتلة من هذه الدهون فهذه ينبغي إزالتها قبل مسح الرأس اما اذا كانت هذه الاشياء ليس لها جرم معين يمنع دخول الماء مثلا عسبيمتها اسميت الحناء مرأة وضعت حناء في راسها طيب هذه الحناء هي حناء خفيفه قد تجاوزت الشعر انتصها البشرة بقيت فقط لونها واثارها واذا اردنا ان نمسح على الراس نمسح بحيث ان المراه تمر يدها على الراس وتصيب الشعر فهنا يجوز المسح ولو لا يشترط ازاله الحناء لكن إذا كانت هذه الحناء كثيفة بحيث أنها ملبدة على الرأس أو طبقة فحين إذا مسحت فالمرأة ستكون مسحت على الحناء ولم تمسح على الشعر فينبغي إزالة الحناء هنا وقد ورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال نساء يعني مدح نساء للصحابة قال بأنه كنا يختببنا يعني يضعنا الحناء وكان فعلهن هذا يكون في غالب بعد صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر قال رحمه الله قال رضي الله عنه وكان أفضل خضاب يختضبن بعد العشاء وينزعنه قبل الفجر واضح قبل بعد العشاء بمعنى خلاص انتهى وقت الصلاة وينزعنه قبل الفجر أي قبل صلاة الفجر هنا اشاره إلى ما به شبابنا مع الأسف أو استعمال الكريمات هذه التي تضر ولا تنفع ومصائبها لا تعد طيب هذه الكلمات التي تودع سواء كان لتجميل او لتلقيب الشعر او لترتيب الشعر او مع الاسف صار الذكور يفعلنها ولا أولد ان اقول يعني الرجال فالرجل لا يتشبه بالنساء فهذه الكلمات ايضا قد تكون مانع من موانع المسح على الرأس وقد تكون سبب لعدم وصول الماء الذي يمسح به الى الشعر فينبغي ان ينتبه لهذا الامر طيب مساله الحنه هذه التي ذكرنا قد تضطر المراه لا سيما في المناسبات الى وضعها على اليد او الرجل واحنا تكلمنا الان على غسل اليدين طيب ما حكم هذه الحنه ان كانت على اليد فيجب ازالتها توضع في وقت ليس فيه صلاه كما ذكرنا بعد العشاء اما وضعها بالنهار فهذا لا يجيز التيمم انا مع الاسف بعض النساء تفعل هذا الامر تضعها ثم تتيمم للصلاه نقول لا ما احوجك الى وضعها في هذا الوقت ضعيها في غير هذا الوقت او في ايام لا تجب عليك فيها الصلاه فوضعها في هذا الوقت وقت الصلاة لا يبيح لك القيام بل أزيليها وهذا ورد أيضا عن بعض السلف سئل عن فقال مروها أن تزيلها وتتوضى وضعها في الرجل قد يكون لها حلول منها أن هذه المرأة تتوضى وتضع الحنى وتلبس الجورب وحينها تكون قد دابست الجورب على الطهارة ويجب لها المسح عليه هذا لا يعقل في اليد ولكن يعقله في الرجل فهذا حل وإلا فالمرأة العاقلة تجدنب أوقات الصلاة لكي تكون صلاتها كاملة إن شاء الله تعالى قال رحمه الله تعالى ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه ولا يكفي يد واحدة والراجح مسح الرأس كله لا بعضه ثم يعيدهما أي اليدين إلى المحل الذي بدأ منه أي مقدم الرأس من ببت الشعر المعتاد مرة واحدة فجميع الأغسال يمكن تسليتها أما المسح فليس إلا مرة واحدة ثم قال رحمه الله ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ثم يدخل السباحتين السباحتين هما اللواتي نتشاهد بهما في الصلاة فأصابوا عن الخمس أولها الخنصر وهو الصغير يليه البنصر يليه الوفطة وهو الذي يتوسط الخمسة يليه السبابة التي ينتشهد بها ثم الإبهام هو الأصبع القصير الضخم الأخير أعيد أولها الخنصر والبنصر والوفطة والسبابة والإبهام فالسبابة التي ينتشهد بها في الصلاة هذه قال يدخلها في أذنين طبعا يدخلها بحيث يجعل طرفها في وسط الثقب وليس معناه يدخل الى الداخل فإن هذا قد يكون سبب لبدايته ثم يدخل سباحتيه في اذني سباحتيه اليمنى في الاذن اليمنى واليسرى في اليسرى ويمسح بابهاميه الابهام هو الاصبع الاخير الكبير الذي يلي السبابه يمسح بابهاميه ظاهرهما اي هذا من خلف الاذن من خلف هذا الظاهر ظاهرها والباطن هو الذي فيه الاصبع فهذا هو المسح يعني مسح الاذنين بعض الناس تجده يجلس يدخل اذنه ويذهب بها اعلى وينزل ويتتبع الخطوط هذه التي في الاذن ويمسح من خلف ومن تحت ويعيد ويكر يقول هذا فيه تنطع فهذا مسح الاذنين وضع الأصاب في التقبي في ظاهر، في باطن الأذن ثم المرور بالإبهام على ظاهرهما وهو الخلف الذي مجهد الشعر بس هذا هو مسح الأذنين طيب ولا يأخذ يعني ينبغي ان يعلم هذا الأمر أن الأذنان أن أذنين ولا الأذنان هذا الاذنين لا يؤخذ لهما ماء جديد بمعنى أنه بمجرد ما يمسح راسه يمسح اذنين واضح ليس هناك حديث صحيح يدل على اخذ ماء جديد للاذنين لا سيما وانهما من الراس الحديث طبعا حديث الاذنان من الراس لا يصح لكنهما محسوبان من الراس وإذلك لما أمر الله عز وجل بمسح الرأسي مسح النبي صلى الله عليه وسلم معهما الأذنين وإن كان ليس مذكورين في الآية الآية فيها ومسحه برؤوسكم فلما طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا مسح الأذنين فمسحهما مع الرأس دليل على أنهما لا يستبط لهما ماء جديد نعم من أخذ ماء جديدا فلاه سلف وإن كنا لا لا, لا لا لا نعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ ماء جديدا للاذنين يعني صح عن ابن عمر انه اخذ ماء جديدا طيب ولا ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما طيب ذكرنا حديث الاذنان من الراس وقلنا بأنه لا صح لكن صححه بعض أهل العلم موقوفا موقوفا أي على الصحابي من, قول الصحابي من فعل الصحابي أو قوله قال رحمه الله ثم يغسل رجليه, ثلاثاً ثلاثاً يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا وهذا لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم على قراءه الفتح وهي قراءه الامام نافع امام اهل المغرب او يعني شمال افريقيا ما عدا مصر يعني وهو ما يقرأ به في بلادنا من طريق ورش أو في جزائر وأيضا في تونس ليبيا يقرأون به نافع برواية القالون قرأ نافع وقرأ أيضا ابن عامر وحفص وكسائي ويعقوب قرأوا بقراءة الفتح وارجلكم الباقون ابن كثير وأبو عامر وشعبه وحمزة وابو جعفر بقول من العشرة قرأوا بالكسري وارجولكم ما توجيه القراءتين نرجع الى الايه اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق صح وامسحوا برؤوسكم وارجولكم وارجولكم سنبدأ بقراءه الفتح سنبدأ بقراءه الفتح هل القراءة التي أقربوا الثغار في غالبية في غالبيه العالم الاسلامي سواء من طريق حفص او بروايه الجمهور ال... الائمه الذين ذكرناهم نافع ومن معه قراءه الفتح معطوفه وارجلكم معطوفه على وجوهكم فعلى فاغسلوا وجوهكم وايديكم فتقديرها اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم واضح هذا تقديرها معطوفة على المفتوحات وهي اغسلوا وجوعكم وايديكم الى المرافق وامسحوا في رؤوسكم وارجلكم اي اغسلوا ارجلكم واضح فقراءة الفتح دليل على غسل الرجلين صح طيب. هاتوا لنقرأة الكسر ما توجيهها على اي شيء عطفت قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم واضح أن العطف هنا على ماذا؟ رؤوسكم لأنها مجروره ولا يصح أن نعطفها على وجوهكم وأيديكم لأنها مفتوحة فعطف المجرور على المجرور هنا هو اللغة العربية الصحيحة قال الله عز وجل وأرجو لكم فما معنى وأرجلكم هنا أي امسحوا عليها كما تمسحون على رؤوسكم قال الأهل العلم قراءة الفتح محمولة على الغسل وقراءة الكسر محمولة على مسح الجوربين والخفين على المسح على الخفين والجوربين واضح خلافا للشيعة فإنهم أخذوا يعني لا أريد أن أقول يعني لقراءة الكسري ولكن حقيقا أخذوا بالهوى والشر يعني عندما أخذوا بظاهر الآية قالوا ماذا قال الله أرجو بمعنى أنها تغسل تمسح فقط فالشيعة لا يرون وجوب الغسل ولكن هم يمسحون على رجولهم دائما يمسحون على أرجولهم دائما ولا يرون وجوب الغسل سواء كانوا بالجوارب أو بغير جوارب هم أصلا لا يرون المسح على الجوارب أصلا الشيعة لا يرون المسح على الجورب مع أن أحاديث المسح على الجوربين والخفين من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين ينتسبون إليه ظلما وبهتانا وزورا فالمهم أرجع وأقول غسل الرجلين هو محمول على قراءة الفتح قراءة نافع ومن معه ومسحهما ان كان عليهما حائل جورب أو خف أو نحوه فكما سياتي معنا في باب مسح الخفين وهو القادم فعلى قراءه الكسر على قراءه الكسر قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الكعبين كقول الله عز وجل الى المرفقين هنا قال وارجلكم الى المراء وابصحوا برؤوسكم وارجلك وارجلكم الى الكعبين ثلاثا ثلاثة لا بد هنا من الرجوع الى ما ذكرناه في مسألة الغسل قلنا ان الغسل لا بد فيه من امرار الماء وايصاله الى العضو كاملا وهذا يمر ان ينتبه في غسل الرجلين يغسل ظاهرهما وباطنهما ويخلل وتخلل اصابعهما وجوبا لا سيما اذا كانت اصابع ملتصقة عند بعض الناس حصل ملتصقة بحيث انه تحول دون وصول الماء الى ما بين الاصابع فيجب هنا تخليل اصابع وتخليل أصابع الرجلين أوكدوا وأهم من تخليل أصابع اليدين لا سيما أن أصابع اليدين في الغالب هي مفتوحة أما أصابع الرجل عند بعض نص ملتصقة اللحم فوق اللحم بحيث أنه تمنع دخول الماء ولكن كيف تخلل الأصابع تخليل الأصابع يكون صار. الأصبع الصغير هذا فالماء يؤخذ باليمنى والخنصر هذا يخلل أصابع الرجلين بدءا بالأصابع اليمنى إلى الأصابع اليسرى في الرجل اليمنى ثم إذا جاء إلى الرجل اليسرى وغسلها فإن التخليل يبدأ أيضا بأصابع الرجل اليسرى من الأصابع اليمنى الرجل اليسرى يبدأ, يبدأ تخليل أصابعها ابتداء من الإبهام فالمهم المقصود في هذا الكلام التيامل في تخليل الأصابع وتخليل الأصابع كما ذكرنا يجبها هنا إذا لا سيما إذا كانت الأصابع ملتصقة لا سيما إذا كانت الأصابع ملتصقة بحيث تمنع وصول الماء إلى الرجلين ورسولنا صلى الله عليه وسلم رأى اناسا من أصحابه توضأوا فلم يصل الماء إلى بعض أماكن الرجلين فقال بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للاعقاب من النار أي أن هذه الأماكن التي تركتموها قد تكون سبب لعدادكم في النار فلا بد من إيصال الماء إلى الرجلين وإلى الكعبين أيضا ما ينبغي أن يقتصر فقط على القدم بل إلى ما فوق الكعبين من غير, من غير يعني تنطع حيث أن بعض الناس قد يصلون بالغسل إلى الركبتين لا هذا أمر غير مشروع بل هو من التنطع طيب قال رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا طيب قال هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذه صفه الكمال اخونا عبد الرحيم يقول يكون تخيل الاصابع اصابع الرجلين تخلل بالخنصر الاصبع الصغير لأن الماء يؤخذ بالش باليمنى صح خنصر اليسرى اليد اليسرى خنصر اليد اليسرى تخلل به اصابع القدم اليمنى يبدأ بالاصبع الصغير تيمن تيمن. ألس ألسنا نتيمن في اليدين فكذلك نتيمن في الرجليين. نغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى ونغسل يمين الرجل اليمنى قبل يسار الرجل اليسرى. الي... عفواً أدو أليشويت الدوخة اليوم يعني ركزوا معي بس قليل. قلنا نغسل الرجل اليمنى صح ونبدأ بيمين اليمنى. هذه اليمنى التي سنغسلها الرجل نبدأ بيمينها صح إذا بدأنا باليمين سنأتي إلى الأصابع. ونحن نغسل سنعتي الاصابع فنخلل بالخنصار الاصابع ابتداءا باليمين ثم سيرين الى اين سيرين الى الابهام ثم اذا جئنا الى الرجل اليسرى فمن اين نبدأ غسلها من فوق من تحت لا من اليمين يمين الرجل اليسرى منه نبدأ ونمشي نغسل نغسل الى ان نصل الى الابهام وهو الاصبع الكبير في الرجل اليسرى ثم نخلل الأصابع ونحن نغسل الرجل معا ويغسل ظاهر القدم وباطنها ايضا أظن ان شاء الله الأمر سهل واتضح الآن قال رحمه الله هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصفة تسمى عند العلماء بصفة الكمال ويقابلها صفة الاجزاء صفة الكمال أي الصفة الكاملة في الفعل سو كان وضوءا غسلا ونحوي صلاة صفة الـ الـ الاجزاء وهي التي يقترص فيها على الفرائض والواجبات فقط نرجع الى كلامه قال هذا اكبر الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هناك بعض السنن لم يذكرها المصنف رحمه الله أيضا داخله في صفه الكمال كما ذكرنا السواك ايضا التيام في غسل الاعضاء التيام في الماء في وضع الماء الانيه توضع على اليمين لأنها ستباشر باليمين الماء سيرفع الى الفم الى الانف الى العين إلى, الى الوجه الى سيؤخذ باليد اليمنى فيستحب تيامل الاناء وهذا ما ذكره ايضا صاحب المرشد المعين, المعين، ابن عاشر حيث قال تقليل ماء وتيامل الاناء والشبوه والتثليث في مغسولنا ايضا من السنة التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى تقليل الماء تقليل الماء فنبينا صلى الله عليه واله وسلم كان يتمد، كان يتوضا بالمد ادي بملء الكفين من الماء تقليل الماء ثم يقول الادعيه التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم الا هو قوله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ان ما من عبد يتوضا فيقول هذا الدعاء إلا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من أيها شاء ثم صح بعض اهل العلم أدعية أخرى كقولهم اللهم اجعلني من التوابين, التوابين اجعلني من الطاهرين. وأضاف بعضهم أيضا حديثا يحسينوا بعض أهل العلم سبحانك اللهم بحمدك شهدوا أن لا أعلان سفلك قال المصنف رحمه الله هذا أكبر الوضوء طبعا بعض الناس في هذا الدعاء الذي ذكرنا تشاهد يعني يشترط اتجاه القبلة ورفع الأسبوع السبابة إلى السماء ورفع البصر أيضا إلى السماء ونحو هذا هذه أمور ليس عليها دليل فإنسان يستطيع أن يقول هذا الدعاء هو في طريقه إلى مصلاة في طريقه إلى المسجد لا يشترى ان ينتج قبله ولا أن يرفع سبابة ولا هذه ليس شروط في هذا الدعاء ولا, ولا وليست أمور عليها شيء من الدليل ليس عليها دليل من السنة أيضا يضاف إلى هذا سنة الوضوء التي هي صلاة الركعتين فهنا أيضا من السنة التي ينذكرها العلم في أفعال الهبوط. طيب والسلام تبارك الله. قال رحمه الله تعالى والفرد من ذلك لا لا لا ما هو ما ذلك؟ والفرد من ذلك أي من الصفة التي سبقت صفه الوضوء التي سبقت الفرد منها؟ قال رحمه الله تعالى والفرد من ذلك أن يغسلها ما هي؟ أي الأعضاء المغسولة. أن يغسلها مرة واحدة طبعا نحن عندنا ممسوحات وعندنا مغسولات صح المنسوحات تمسح واحدة بغير خلاف بغير يعني باتفاق ليس فيها تثنية ولا تثليت الممسوحات أما المغسولات فإنها يمكن أن تغسل مرة واثنتين وثلاث. فالفرض من ذلك من المغسولات أن تغسل مرة واحدة طيب الثانية سنة كمال والثالثه كمال الكمال فيا اعلى ما يفعله المتوضي ان يغسل ثلاثا ويمسح واحده طيب الله يجزي الرابعه يقول ما دام هو كمال وكمال نزيد كمال ثالث نقول لا ستدخل في الكراهه يكره الزياده على الثالثه وقد يكون هذا من التنطع في الدين اصباغ الوضوء ليس بالتنطع والزياده طيب أيهما أفضل؟ الأفضل هو الكمال والكمال يعني أن تغسل ثلاثه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا وكلها جائزة والأفضل التنويع الأفضل التنويع بل الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه اختلاف عدد الغسلات في الأعضاء فصح عنه أن غسل وجه ثلاثه وغسل اليدين اثنتين وغسل رجل واحده هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال رحمه الله والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة طيب هذا في فرائض لكن عندنا أفعال ذكرها المصنف رحمه الله هي أصلا, هي أصلا مختلف في وجوبها هي أصل مختلف في وجوبها فظاهر كلام مصنف رحمه الله أن جميع ما تقدم في الأفعال التي ذكرها فرائض وواجبات ولا شك أن بعضها مختلف فيه فالمضربة في اختلف في وجوبها وكذلك الاستنشاق وكذلك مسح الأذنين على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قال رحمه الله والفرض من ذلك أن يغسلها مرة واحدة وأن يرتبها أشي يرتب يرتب الأفعال المذكورة بنفس الترتيب المذكور وبنفس الترتيب الوارد فيه في الآية فالآية رتبتها ترتيبا مقصودا مقصودا يقول بعض اهل العلم ادخلت الممسوحات في المغسولات لاحظوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واديكم هذه ايش مغسولات واديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم هذه ايش ممسوحات ثم راجعت الايه الى المغسولات مره اخرى وهي وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قالوا لماذا انخلط الممسوحات في وسط المغسولات؟ لأن الترتيب مقصود قالوا لا سيما وأن النغة العربية إذا جاء جواب الشرط فيها فإنه يأتي على نفس الترتيب المطلوب جواب الشرط يكون مرتبا حسب المطلوب في وقوعه أو المقصود منه فخواسط الكلام أن هذه الأعضاء التي رتبت في الصفة التي سمعتم هي بناء على ترتيب الآية يا أيها الذين أملوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم سيقول القائل أن قدمت المضمضة والاستنشاق كيف تقول الوجه نقول المضمضة والاستنشاق من الوجه أليس الأنف في الوجه والفم في الوجه أليس ذلك بلى فالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه كلها ترتب ما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الوجه كلها من الوجه طيب اغسلوا وجوهكم وايديكم لا بد من غسل ايدين بعد الوجه ايديكم لما تقلوا وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم اما الاذن الوين فهما من الراس كما صح موقوف عن بعض السلف وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل الاحاديث التي روت لنا صفة الوضوء يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا أن يرتبها طيب لو نسي ما رتب غسل اليدين ثم تذكر انه ما غسل الوجه قال بعض أهل العلم ممكن أن يغسل الوجه ويسقط الترتيب وقيل لا يسقط وقيل لا يسقط بل يرجع ويغسل الوجه ثم يعيد غسل اليدين ثم يعيد فالترتيب طبعا هو محل خلاف بين العلماء بين من قال بوجوبه ومن قال باستحبابه طبعا عندنا في المذهب المالكي لا يرون وجوبه كما قال هذا صاحبنا ابن عاشر قال وسننه السبع ابتدى غسل يدين وغسل مسح الرأس غسل مسح الأدنين مضمضة السنشاق السنتار ترتيب فرضه وذا المختار. فالترتيب عند المالكيه سنة لكنه عند بعض المذاهب الاخرى واجب لظاهر الايه كما سمعتم هو قول القوي من قال بعدم وجوبه استدلوا ببعض الادله منها وما عن بعض الصحابه رضي الله عنهم انهم لم يروا ذلك لم يروا وجوب الترتيب مثل ما, ما ورد عن علي رضي الله عنه يعني قوله ما بدات ما ابالي باي شيء بدات بأي أعضاء بدات أو نحو هذا وهذا لا يصح عنه رضي الله عنه لا يصح هذا القول عن علي رضي الله عنه. المهم الأصل أخذ بظاهر الآية وترتيبها وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن نسي وقدم عضو على عضو يرجع إلى العضو الذي نسيه ويرتب يرجع إلى العضو الذي نسيه ويرتب عدو أفعال والحمد لله يكون يعني خرج من خلاف آه العلمي طيب قال رحمه الله أن يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا أيها طبعا المصنف على مذهب الحنابلة لأنهم يرون وجوب الترتيب لما قال والفرد من ذلك أن يغسلها مرة واحدة وأن يرتبها فهو طبعا على مذهب الحنابلة وهم ممن يرى وجوب الترتيب ووجوب الفورية بالنسبة للفورية هي محل اتفاق على وجوبها وأنها من فرائض الوضوء ويدرك يقول صاحبنا ابن عاشر يقول فرائض الوضوء سبعه وهي ذلك وفور ذلك وفور نيه في بدئه قال على ما ذكره الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الايه طبعا ومن الفرائض ايضا قال وان لا يفصل بينها اشياء عبد الرحيم يقول الحنابلة يرون وجوب تخليل اللحية طبعا عندهم تفصيل بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة عندهم تفصيل طيب قال رحمه الله وأن لا يفصل بينها أي بين الأعضاء المغسولة والمنسوحة بين أعضاء الوضوء بين أفعال الوضوء لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا كيف بفاصل كثير عرفا يعني وقت طويل بحيث أن من راى هذا الرجل يظن انه لا يتوضى كيف؟ دخل وغسل يديه ورجليه وخرج إلى الدكان واشترخه وراح إلى صديق سلم عليه وتكلم معه خلاص انقطعت طهارته انقطع فعله هي أفعال مرتبة ينبني بعضها على بعض ينبني بعضها على بعض فهي عبادة واحدة فلا ينبغي فصلها بفاصل كثير ونفهم من هذا ان الفاصل اذا كان قصيرا لا سيما لحاجة او ضرورة فانه لا يؤثر في العبادة لا يؤثر متحش. رجل في فانقطع الماء فخرج الى بيت اخر وطلب الماء وتوضى بحيث ان الفاصل قصير جدا او رجل عطس وانقطع وضوءه لفترة لفترة العطاس او دخل رجل وسلم عليه رد عليه السلام ونحو هذا فهذه الفواصل يفواصل قصيرة لا تؤثر في العبادة الاخت تقول الكلام لا تقصد الكلام اثناء الوضوء طبعا اذا كان لحاجة اذا كان لامور مهمة نعم اما الكلام هكذا بامور يعني لا حاجة اليها او بامور ضحك ولعب ونحو ذلك فينبغي ان تقدر هذه العبادة وإن كان الكلام ليس ممنوعا أثناء الوضوء فإنه أمر مباح قال وألا لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث ينبني بعضه على بعض أي الأفعال العبادة ينبني بعضها على بعض قال وكذا كل ما اشترطت له الموالات كل الأفعال التي تشترط لها الموالات فإنه ينبغي ألا يفصل بينها وبين الفعل الذي قبلها بفاصل طويل طيب نرجع إلى قول مصنف رحمه الله تعالى والفرد من ذلك الفرائض التي مرت معنا عندنا فرائض متفق عليها وهي الفرائض المذكورة في الآية وجوهكم أيديكم رؤوسكم أرجلكم هذه إيش فرائض رضوء المتفق عليها طيب المضمضة والاستنشاق مختلف فيها بين من يقول بوجوبها وبين من يقول استحبابها عندنا في المذهب عند المالكية المضمضة والاستنشاق مستحبتان لقول هذا صاحبنا أي نعم نعم الأخ يقصد الكلام داخل الوضوء نعم الكلام داخل الوضوء ذكرنا أنه مباح إذا كان لأمور في حاجه إلي الإنسان أما واحد يتكلم ويضحك وينكت ويعني في أثناء الوضوء فهذا لا شك انه يعني فيه يعني استهانا بهذه العبادة والزراء لها ثم قال الإنسان يتوضا يتوقع على إسباغ وضوئه قال رحمه الله طيب قلنا بأن مسألة الفرضية ها هنا عند الملكية المضمضه والسنشق هي من المستحبات رب سلام جائز سأترك الأسئلة إلى اخر الدرس طيب قلنا رذ الاستنشاق المضمضه والاستنشاق من المستحبات وهذا ما نص عليه صاحب منشئ المعين حيث قال مضمضه الاستنشاق للاستنثار ترتيب فرضه وهذا المختار اما عند بعض الائمه كالحنابلة ونحوهم من وافقهم فانها من الواجبات ليش ما وجه ذلك قالوا اول شيء هما من الوجه والله أمر بغسل الوجه ثانيا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في فعل من افعال الوضوء انه ترك المضمضه والاستنشاق وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال للواجب المأمور به في الآية فالأقرب وجوبها وجوب المضمضة والاستنشاق وجوب المضمضة والاستنشاق من اهل علما لا يذكر النية من الفرائض بل يذكرها من الشروط وهذا أولى فالنيه شرط عند يعني العبادة وليست من أركانها وفرائضها الواجب فتكون تكون قبل العبادة ولا تكون يعني بعد الدخول فيها أما الآية التي وردت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فليس المقصود بعد دخولكم في الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة أي رعد ما تكبرون اغسلوا وجوهكم وأيديكم لا فالمقصود هنا إذا أردتم القيام إلى الصلاة إذا أردتم الذهاب إلى الصلاة بد أن تفعلوا كي تو كي. كقول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ وإذا قرأت القرآن فاستعذ وليس أن بعد أن تقرأ القرآن تستعذ كما أخذ بظاهر هذه الأيبات أهل المقصود به إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بقي أمر اخير فيما يتعلق بصفة الوضوء وهو تنشيف الأعضاء بعد الوضوء تنشيف الأعضاء بعد الوضوء جائز لا سيما إذا كان لحاجة أو ضرورة كان يكون أيام برد أو خشية مرض أو نحوه هذا ما يسر الله ذكره في هذا الباب كنا نود أن نأخذ باب مسح الخفين لكن لا نستطيع لأن الوقت قد تأخر والله المستعان ما شاء الله أكثر من ساعة الآن ودك طيب أرجو أن نكون قد مررنا على أكثر ما يمكن أن نشير إليه في هذا قال أخي نرجع للأسئلة لا إله إلا الله حمد والرسول الكلام داخل وضو ذكرنا رد السلام ذكرنا جائز يمكن يرد السلام طبعا إذا كان في مكان يرد فيه السلام يكون داخل الكنيث أكرمكم الله ويكون داخل الحمام وأنحو ذلك طيب تقول الأخذ المشرفة هل حكم صباغة الحناء لها نفس حكم صباغة الأظافر كيف صباغة الحناء الحناء فصلنا فيها خروجا من الخلاف، خروجا من الـ الـ الحرج توضع الحناء بعد صلاة العشاء وتزال قبل صلاة الفجر وهذا وقت واسع الوضعات الحناء وكانت شيء خفيف تمتصه البشرة تمتصه الشعر بحيث أنه يمكن مسح الشعر يمكن أن يمسح الشعر شعر الرأس ولو ما الحناء فهذا جائز أما إذا كانت الحناء بشكل كثيف طبقة بشكل طبقة فوق الشعر تمنع وصول الماء إلى الشعر بالمسح فإن هذا لا يجوز ولا يكفي فيه مسح الحناء من فوق تعني الأخت الباقي من لونها الباقي لا لا لا إذا أزيلت الحناء وبقي لونها لا لا ما يضر ما يضر ما يضر من نسي من نسي او شك في غسل عضو بعد ان ينتهي الوضوء ماذا يفعل طيب عفوا اخي بارك الله فيك ذكرتني بأول مهم وهو الفاصل الذي يفصل بين الاعضاء نذكرنا اذا فصل بين اعضاء الوضوء بفاصل طويل فانه يبطل العبادة وتعاد من اول وان كان فاصل قصير فانه لا يتلعب ذكرنا امثله لكن ما هو الضابط ما الضابط في الفاصل الذي تستمر به العبادة او الفاصل الذي تنقطع به العبادة ذكر بعض وآل العلم جفاف الاعضاء جفاف الاعضاء قالوا لو انه تأخر عن اليد اليسرى حتى جفت اليمنى فهنا انتهت العبادة وينبغي ان تعاد من اولها لانه فصل بفاصل طويل الحقيقة ان جفاف العضو هذا ليس بضابط مضطرب فيختلف باختلاف الشخص يختلف باختلاف الجو الجو قد يكون جو حار وهذا يحصل مع الاسف كما ذكر الاخ من نسي او شك في غسل عضو بعض الاحيان في الاجواء الحارة قد تغسل اليد اليمنى ثم تنشغل بغسل اليسرى فتنظر ان اليمنى قد جفت حتى نس شيطاني واسمس يقول للانسان انت ما غسلت اليمنى فنقول الشك ينبغي أن يقطع دابره في العبادة. ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر في النوافل والسواسط. إذا كان الإنسان قد انتهى من الوضوء كما ذكر الآخر، انتهيت من الوضوء، تابع التعيق. قمت تصلي، جالس الشيطان وقال لك شوف، أنت يا شيخ نسيت وما غسلت رجليك؟ ولا اليوم نبى ما غسلتها؟ ولا نسيت ما مسحت على الخفين؟ قل له البينه على المدعي واليمين على على من انكر انا علي اليمين والله اني توضات وضوء صحيح واليمين على على المدعي ايش ايش بينتك يا شيطان طبعا ما عنده بينه لكن إذا عند الإنسان قرينه قويه قرينه واضحه جلية برهان واضح على انه نسي هذا العضو فانه يرجع ويعيد الوضوء إذا طال الفاصل اذا طال الزمن يعيد الوضوء كيف كيف كيف كيف دليل القران مثلا هو كان واضع لفقة على يده اليسرى جرح مثلا وهو هذا اللفقة ما أزالها فلما نضع إلى وجبه إيش نشفى لم تبل لم تبتل بمعنى أنه لم يزيلها أصلا ولم يغسل اليد أصلا نقول هذا قارنة واضحة على أن هذه اليد لم تغسل هو مثلا لابس الجوارب ثم نظر في الجوارب ما عليهم أي أثر ماء لأن الجوارب في الغالب إذا مسحت يبقى شيء من أثر الماء في الغالب فنظر إلى الجوارب طبعا هذا إذا كان الفاصل قصير نظر إلى الجوارب فما فيهم أثر ماء يرجع ويمسح عليه ما إذا كان الفاصل قصير ولا يعيد الوضوء من أول أما إذا جاء المسجد وقام يصلي وجاء الشيطان قال والله نسيت يقول له كما ذكرت لكم وما قال بعض اهل العلم قل له البينه على المدعي واليمين على من أنكر طيب ما الفرق بين شروط والواجبات في العبادات الشروط تكون قبل الشروع في العباده والواجبات والاركان تكون بعد الشروع في العباده مثال الطهارة الطهاره من شروطها النيه لان النيه تكون قبل أن تشرعين في الوضوء ثم اذا شرعت في الوضوء شرعت في الاركان والواجبات الصلاة من شروطها دخول الوقت وتكون قبل شروط في العبادة من شروطها الطهارة وتكون قبل الشروع في العبادة فالشروط تكون خارج العبادة والأركان والواجبات تكون أثناء العبادة يقول الأخي عبد الرحيم التسمية هل لها نفس الحكم بالنسبة داخل الخلاء وخارجه نعم لكن داخل الخلاء ذكرنا أنها لا يجهر بها إنما تقال سرا في نفس الإنسان يكون حديث نفس ما يشعر بها. والإنسان لو استطاع يخرج من الخلاء ويسمي الله عز وجل فإنه يكون أفضل. طيب. لعلنا إن شاء الله نكتفي بعد القبر ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أن على أعمالنا كلها صالحة ويرجع الكريم خالصا وأن يعلمنا وإياكم ما فعلنا وينفعنا بما علمنا ويجعله ويجعله لنا. دخرا إلى يوم القيامة صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته